الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر ولله ان الله الله اكبر الله أكبر. ولله الحمد الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. لا الله الله أكبر. الله الله أكبر الله, أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر